وَلا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ يَاسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ مَا لَا يَرْضَى مِنَ القول وكان الله بِمَا يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَيْ يَكشِ بِإِسممَن فَإِن ماَا يَشبُهُ عَ نَفْشِ وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًَا حَكِيمَا وَمَيْ يَكشِ بَفَطِي أَةً أَو إِسمم سَُّ يَغِّ بِهِ بَرِي ثم يرمي به بريئا فقد اهتم له تانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ولولا فضل الله عليك طائفه منهم لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء